فأنت له تصدى وما عليك ألا يذكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا 110. فمن شاء ذكره 111. في صحف مكرمة 112. مرفوعة مطهرة 113. بأيدي سفرة 114. قتل الإنسان ما أكفره مِنْ من أي شيء خلقه 115. خَلَقَهُ نطفة خلقه فقدره 116. ثم السبيل يسره 117. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء كَلَّا كلا لما يقض ما أمره 115. فلينظر الإنسان إلى طعامه 116. أنا صبذنا الماء صبا 117. ثم فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم 114. جَاءَتِ جاءت الصخة 115. يوم يفر المرء من أخيه 116. وأمه وأبيه 117. وصاحبته وبنيه 118. 115. <تصفيق> ضاحكة مستبشرة 116. ووجوه يومئذ عليها غبرة 117. ترهقها قترة <أولئك> هم الكفرة الفجرة